بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بنقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا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 قل مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها تمل السيل زبد الرabiya وَمِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغَاءٍ أَحِلِّيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبْدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الْزَبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءٌ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْقُثُ فِي الْأَرْضِ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 والذين صبروا بترا أوجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية ويدرؤون بالحسن السيئة أولئك لهم عقاب الدار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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الد الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه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 كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّ لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو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 قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم اخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من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 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية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 الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فللله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عق الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفّا بالله شهدا بيني وبينكم وَمَنْ عَلِدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ